الحمد اللہ محمد عبده اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراہیم انک حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهیم انک حميد مجيد اما بعد فأهلاً ومرحباً بی الحاضرين مع درس جديد في علوم القرآن قد تكلمنا في الدرس الفارط عن نزول القرآن وذكرنا أن للقرآن نزولين على الراجح من أقوال أهل العلم الأول نزوله جملة واحدة من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا وكان ذلك في ليلة مباركة في ليلة القدر من شهر رمضان وقلنا أن هذا هو قول جماهير السلف والخلف وهو ما رجحه أئمة التحقيق وهو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما نقل ذلك تلاميذه عنه هذه الآثار وهي آثار موقوفة على الصحابي لكن لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو النزول الأول والنزول الثاني هو نزوله منجما مفرقا على 23 سنة حتى يكون مسايرا لواقع الناس ومشاكتهم وأسئلتهم ومربيا للأمة متدرجا مع في الأحكام الشرعية ميسرا حفظه وفهمه ومعجزا متحديا به كل مشرك ومنافق ومن المسائل المرتبطة بنزول القرآن يوجد مسائل ترتبط ارتباطا مباشرا بنزول القرآن نزل اولمدنی و اسباب النظول و ناسکھنسوخ فہدی الموضوعات التي لها اتصال مباشر بنزول القرآن سنتناولها بإذن الله عز وجل بشيء من الاختصار غير المخل بإذن الله وذلك نظرا لذيق المقام ولطبيعة مثل هذه الدروس واللقاءات وهذا الدرس بإذن الله سنخصه بموضوع أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل فإن قال قائل ما هي الثامارة من دراسة هذا الموضوع فنقول أن لذلك فوائد عديدة منها معرفة عناية الصحابة ومن بعدهم من أئمة الهدى بكشف أسرار القرآن وما يتصل به ومن الفوائد أيضا إدراك أسرار الشريعة الإسلامية والتشريع وأيضا معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتمييز الناسخ من المنسوخ وغير ذلك فهذه الموضوعات مهمة جدا وتجعلك تتدبر القرآن وتفهمه وتتصور ف ما هو؟ أول القرآن نزولا قد عقد جلال الدين السيوطي رحمه الله في كتابه القيم الإتقان في علوم القرآن في أحد أنواعه وأنواع علوم القرآن تقريبا ثمانون نوعا قد ذكر في النوع السابع من هذه الأنواع معرفة أول ما نازل فقال رحمه الله اختلف في أول ما نزل من القرآن على أقوال أحدها وهو الصحيح اقرأ باسم ربك روى الشيخاني وغيرهما عن عائشة قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه الليالي العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوده لمثلها حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه فقال اقرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أنا بقارئ فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد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 في أول كتاب من كتب الصحيح وهو كتاب بدء الوحي وجعله ثالث حديث في صحيح يعني لما تفتح صحيح البخاري ستجد أول حديث هو حديث إنما الأعمال بالنيات وثاني حديث هو حديث الحارث بن هشام الذي مر معنا عندما تكلمنا عن الوحي والذي فيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي والحديث الثالث هو هذا الحديث العظيم ثم نقل سيوتي عن بعض الصحابة والتابعين آثارا تدل على أن الآيات الخمسة الأولى من سورة العلق هي أول ما نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام إذن هذا هو القول الأول القول الثاني أن أول ما نزل هو مطلع سورة المدثر وقائلون بهذا القول استدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن أبي سلامة بن عبد الرحمن قال سألت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أي القرآن أنزل قبل قال يا أيها المدثر قلت أقرأ باسم ربك يعني هنا التابعي يستدرك على جابر ويسأله لأنه سمع وهو مشهور جدا أن أول من نزل وإقرأ باسم ربيه فقال جابر رضي الله عنه أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء شهراء وحراء هذه الكلمة ذهب بعض أهل النحو والعربية أنها ممنوعة من الصرف يقولون جاورت بحراء ولكن أكثر أهل العلم على أنها ليست ممنوعة من الصرف وقد جاء هذا وجاء هذا لكن الأكثر لكن الأكثرين قالوا بحراء ليست ممنوعة من الصرف إذن جاورت بحراء شهراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا ثم نديت فنظرت فلم أرى أحدا فرافعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء ويقصد جبريل عليه السلام فأخذتني رشفة شديدة فأتيت خديجة فقلت تثيروني فدثروني فصبوا علي ماءا فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر هذا الحديث هذه الرواية رواها الإمام مسلم هذا لفظه مسلم وأما رواية البخاري في أول الصحيح فقد جاء فيها لفظ يبين الراجح الذي سنذكره بعد قليل بإذن الله الذي جاء في رواية البخاري قال قال عليه الصلاة والسلام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 إلى قوله والرجزة فهجر فحمي الوحي وتتابع وهذا الحديث حديث جابر قد أجاب عنه أصحاب القول الأول وهم عامة أهل العلم وأكثر أهل العلم أجابوا بأجوبة من أحسانها أن السؤال كان يعني السؤال الذي وجه إلى جابر رضي الله عنه كان عن نسول صورة كامدة جابر أجاب عن سورة كاملة نزلت ما هي أول سورة نزلت بتمامها فبيّن رضي الله عنه أن سورة المدثر نزلت بكمالها قبل نزول تمام سورة إقراء وهذا جواب والجواب الثاني وهو قوي جدا وهو دليل واضح وأخذ من نفس الحديث من حديث جابر في قوله فإذا الملك الذي جاءني بحراء فدل على أن هذه القصة متأخرة عن قصة حراء وقصة حراء كما بينا في الصحيحين قد نزل فيها اقرأ باسم ربك الذي خلق وهذا أوضح جواب وقد يقال أيضا قول وتوجيه أن هذا اجتهاد من جابر رضي الله عنهما فلا يقدم على النص الصريح الصحيح وقد قال بعض العلماء يعني حاولوا الجمعة بين الحديثين الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نبّأ بيقرأ وعندما نبّأ بيقرأ لم لم يؤمر فيها بالتبليغ ثم لما نزلت المدثر أمر بالإنذار والدعوة إلى الله فتكون الأولية نسبية وهذا يشبه حديث عائشة في الصحيحين أنها قالت إن أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام فيكون المقصود أنها من أول ما نزل وليست أول ما نزل لكنها من أول ما نزل فلا تكون أولية مطلقة وهذه السورة التي في حديث عائشة رضي الله عنها تتمنفصل هي سورة المداثير ذكر السيوتي وغيره أن بعض العلماء ذكر قولين آخرين فقيل أن أول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم وقيل صورة الفاتحة كما ذكر الزمخشري في كشافه ونسبه إلى أكثر المفسرين وقد رد عليه العلماء كابن حاجر وغيره وذكروا أن القول الراجحة وقول الأكثرين من الأئمة هو الأول وهو الصحيح الذي لا يقبل غيره طيب فهذا يعني حتى لا نطيل أكثر فهذا فيما يتعلق بأول ما نزل مطلقا وقد ذكر العلماء آيات فيها أولية, فيها أولية مخصوصة فذكروا أول ما نزل في الخمر كما ذكروا آخر ما نزل وذكروا مثلا ما هو آخر ما نزل في القتال وأول ما نزل والأطعمة والعدة والريبة والجهاد وغير ذلك فهذا تكون أولية مخصوصة إذا قالوا أول من يقصدون في هذا الموضوع بالذات وليس في يعني في موضوع أول ما نزل مطلقا طيب أما آخر ما نزل من القرآن المدني على الإطلاق فقد بحثه السيوطي في النوع الثامن بعنوان معرفة آخر ما نزل ثم قال فيه اختلاف ثم ذكر عفى الله عنه الروايات عن الصحابة إذ هم العمدة في هذا فهم الذين عاينوا التنزيل ونقلوا الأخبار في ذلك وقد قال البي هقي رحمه, رحمه الله في بيان سبب هذا الاختلاف قال قلت هذا الاختلاف يرجع والله أعلم إلى أن كل واحد منهم أخبر بما عنده من العلم وأراد أن ما ذكر من أواخر الآيات التي نزلت والله أعلم وقال أيضا يجمع بين هذه الاختلافات إن صحت بأن كل واحد أجاب بما عنده وقال القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله في الانتصار هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم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 أو أكثرها لا حظ من النظر فأول ما يذكر هنا ما الصح عن ابن عباس وروي عن عمر رضي الله عنهما أن آخر ما نزل آية الربا في سورة البقرة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فهذا قول القول الثالثي منقول عن ابن عباس أيضا وقال به تلاميذه وهو أن آخر ما نزل هو قوله تعالى في سورة البقرة أيضا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الخول الثالث هو أن آخر ما نزل من القرآن آية الدين وهي كما لا يخفى هي أطول آية في القرآن الكريم واولها يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه الى اخر الايه الى اخر الايه والناظر والمتفحص لثلاث او الاقوال الثلاثه يلحظ انها متتابعة في المصحف لذا لاحظ ذلك السيوطي رحمه الله في وقال في الاتقان قلت ولا منافاة عندي بين هذه الروايات في آية الربى والتقو يوم وآية الدين لأن الظاهرة أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف ولأنها في قصة واحدة فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر وذلك صحيح يعني من أخذ بطرف من هذه الآيات فهو صحيح إنه ذكر بعضها ولم ينفي الباقي ثم قال وقول البراء بن عازب يعني آخر ما نزل يستفتونك أي قال أي في شأن الفراث وهذا نعتبره قولا رابعا أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن البراء بن عازب أنه قال آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية من آخر سورة نساء وآخر سورة نزلت براء. إذن هذا قول البراء أن آخر آية هي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وآخر سورة, يعني آخر سورة كاملة نزلت هي سورة براءة وقد وجه العلماء هذا الأثر عن البراء بأن الآخرية هنا مقيدة بالموارث أي الفرائض أو يمكن أن يكون ما نزل من سورة البقرة وآية, وآية الكلالة من سورة النساء نزلت جميعا والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله قد ذكر هذا الجمع لكنه قال والأول أرجح لما في آية البقرة من الأشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول معنى الوفاة يعني يقصد قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ويوجد أقوال أخرى ما يعني قول نقل عن بعض الصحابة أن آخر ما نزل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأخ... وأعد له عذابا عظيما واستدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما قال هي آخر ما نزل وما نسخها شيء وكذلك نقول هنا أن الآخرية لعله يقصد بها أن آخر ما نزل في قتل النفس بدلالة قوله وما نسخها شيء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 عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهذا القول صحة عن أبي بن كعب وكذلك نقول لعلنا المقصود أنهما آخر منزل من سورة التوبة وعلى كل حال يوجد أقوال أخرى تنقل وقد أشرنا في اول كلامنا أن المسألة اجتهادية وكل صحابي حدث بما سامع أو بآخر ما سامع النبي صلى الله عليه وسلم و قد يكون كذلك أنه يقصد آخر, ما نزل يقصد آخر ما نزل في هذا الموضوع بالذات وليس من كل القرآن ولابد في ختام هذا الموضوع أن نشير إلى خطأ مشهور عند العامة وعند بعض طلاب العلم أيضا وهم يظنون أن آخر ما نزل وقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فبعض الناس يظن أن هذه هو آخر ما نزل من القرآن والصيوتي رحمه الله قد نقل هذا الإشكال ولم ينقل عن أحد من العلماء أنه قال به ذلك قال الشيخ محمد أبو شهبة قال والامام السيوطي وهو الباقع الذي لا يخفى عليه قول الباقي يعني كما فسر هنا الذي لا يخفى عليه قول يعني الذي يعني على كل الاقوال له اطلاع واسع جدا قال والامام السيوطي الذي لا يخفى عليه قول سرد الاقوال في اخر منازل ولم ينقل عن أحد مثل هذا القول بل نبه على خطائه وزيفه وهذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في يوم عرفة في حجة الوداع وكان ذلك في السنة العاشرة ويوم عرفة كما هو معلوم عند الجميع هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة والنبي عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول سنة سنة إحدى عشر سنة إحدى عشرة فتكون هذه الآية نزلت قبل وفاته بنحو من واحد وثمانين يوما تقريبا وهذا على اختلاف في تاريخ الوفاة يعني تاريخ الوفاة المشهور أنها في الثاني عشر من الرابيع الأول هذا هو المشهور ولكن كذلك فيها خلاف بين العلماء وأما يوم المولد يوم الولادة فالخلاف فيه أكبر وأكثر أما قوله تعالى مثلا هنا قلنا أن اليوم أكملت لكم دينكم هذه الآية نزلت قبل تقريبا ثلاثة أشهر أقل من ثلاثة أشهر بقليل أما قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الله فقد نزل قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بدسع لايال تقريبا وروا ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم فسارها ابن عباس قال الدين هنا قال هو الإسلام أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا وقد أتمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبدا وقد رضيه فلا يسخطه أبدا ثم فسر قوله وأتممت عليكم نعمتي قال كان المشركون والمسلمون يحجون جميعا فلما نزلت براءة نفى المشركين عن البيت يعني أطرد المشركين من البيت أو عن البيت وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين فكان ذلك من تمام النعمة وأتممت عليكم نعمتي وبذلك علت كلمة الدين وكان البيت الحرام خالصا للمؤمنين دون غيرهم ف. هذا هو خلاصة ما ذكره العلماء وقد ذكرناه على عجالة حتى لا نطيل الأمر أن الراجحة إذن نلخص خلاصة هذا الدرس أن الراجحة عند المحققين من العلماء والذي دلت عليه الآثار والأدلة الصحيحة أن أول ما نزل مطلقا هو مطلع صورة العلق وتحديدا الآيات الخمس الأولى منها وآخر ما نزل على هو الآيات من سورة البقرة التي تضمنت آيات الربا وقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وآية الدين ذكرنا أن ما اشتهر على السنة العامة أن اليوم أكملت لكم دينكم واتعمت عليكم نعمة الآية هو آخر من أزل فهذا قول مردود ومجانب للصواب وعلى كل حال لعلنا نقف هنا ومن كان له سؤال فليتفضل مشكورا هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هنا يقول الأخ آية اليوم أكملت لكم دينكم يعني ما هو السؤال؟ لم أفهم نعم السؤال هنا يعني جيد قال الأخ قال اليوم أكملت لكم دينكم نزل بعدها تشريعات فكيف كامل الإيمان ولذلك ذكرنا أثر ابن عباس رضي الله عنه أنه فسر الدين بأنه تمام الإيمان وليس الدين المقصود والأحكام الشرعية فالدين قد كامل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآية المقصود بها كما فسر ابن عباس أن الدين هنا هو الإيمان فما نزل من القرآن قبل هذه الآية هو الذي فيه تمام الدين طيب فهنا يعني من قرأ القرآن إلى هذه الآية فإن إيمانه يكون كاملا وبعض الأحكام هذه لا تنافي تمام الإيمان لذلك قال ابن عباس قال أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا وقد أتمه الله عز ذكره فلا ينقص أبدا إذن الإيمان هنا لن ينقص للنبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فتكون كما ذكر هنا أو ذكر الأخ اليوم أتممت رسالة إليكم نعم فهنا المقصود هو الإيمان والدين كامل نعم هذه الآية استدل بها العلماء لأن الدين كامل لكن حين النزول لم يكتمل لأنه يوجد آية أخرى يقالوا أن آية المائدة اليوم اكملت لكم دينكم هي آخر ما نزل من الأحكام القرآني يعني من حلال وحرام وعيدة موقيت ما صحة هذا؟ نعم هو كل ما نزل يعني الناظر في ما نزل بعد اليوم أكملت لكم دينكم لا يجد أحكاماً كثيرة يجد تنبيهاً لبعض الأحكام التي ذكرت سابقة ولم يعني يبتدئ الحكم الآن لكن فيها تنبيه كالتنبيه على عظم الربا وقد ذكر سابقاً كما في آل عمران وفي غيرها من الصور ذكر التنبيه على تحريم الربا لكن ذكر الآن الشبهة التي كانت قالوا أن البيع مثل الربا فرد الله عز وجل على هذه الشبهة أما التحريم فالحكم قد جاء قبل ذلك فهنا يعني صحيح أن كل الأحكام كانت واضحة لكن هذه فيها تنبيهة زيادة والله أعلم وخاصة آية الدين على كل حال يمكن أن نجعل هذا محل بحث بيننا حتى نستفيد جميعا طيب على كل حال لا نطيل عليكم أكثر ويعني يكون جيدا أن يكون هذا هذا بحث لجميع الآيات يعني ربما يعني انا في العادة لا أكلف بالبحوذ. لكن هنا سنكلفكم بإذن الله عن بحث ما هي الآيات التي ذكر العلماء أنها نزلت بعد قوله اليوم أكملت لكم دينكم وهل فيها أحكام جديدة في القرآن أو لا يعني أحكام لم يذكر فيها ولا آية يعني ابتدأ فيها الحكم حينها واضح أرجو أن يكون السؤال واضحا نريد منكم جواباً حتى وهذه لأن شبهة قد يريد بعضكم يقول اليوم أكملت لكم دينكم هذه كيف تكون كمال الدين كيف يكون كمال الدين وقد نزلت بعد آيات فالجواب واضح أن الآيات التي نزلت ليست ليس فيها حكم جديد لكنها فيها تفاصيل أكثر وفيها رد لبعض الشبهات التي ذكرت حينها هذا والله أعلم والعلماء حينما يستدلون بهذه الآية مثلا جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال من ابتدع في الإسلام بدعا يظنها حسنا فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة فقالوا فسألوه عن هذا فقال لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا استدل بهذه الآية على أن الدين كامل والعلماء كما يذكرون كما يذكرون يقولون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ أما السبب الذي نزلت من يعني نزلت, فيه نزلت من أجله الآية فهذا مهم جدا ومفيد جدا لكن ليس العبرة بالسبب العبرة بعموم اللف لذلك وهذا مبحث عظيم جدا في علوم القرآن وفي أصول الفقه أن العبرة بعموم اللف كذلك كان الصحابة يستدلون بهذا على كل حال الجزء الثاني من السؤال ذكرنا قلنا يعني ما هي الآيات التي نزلت بعد اليوم أكملت لكم دينكم بعد هذه الآية ما هي الآية التي نزلت التي ذكرها العلماء و ما هي الآية التي نزلت بعد هذه الآية وهل فيها أحكام جديدة أولا هذا والجزء الثاني هل فيها احكام جديدة لم تذكر سابقاً في القرآن أولا على كل حال جزاكم الله خيراً نفع الله بكم جميعاً هذا والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله